يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُو بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى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 111. فَكَذَّبَ وعصى 112. ثم أدبر فَحَشَرَ 113. فحشر فنادى 114. فقال أنا ربكم الأعلى 115. فأخذه الله نكال ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَ 111. وقش ليلها وأخرج ضحاها 112. والأرض بعد ذلك دحاها 113. أخرج منها ماءها ومرعاها 114. والجبال